أمر الله جل وعلا نبييه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ان يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه قولا لينا أي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينفر وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللي في هذه الآية بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ولقته كما ترى وما أمر به موسى وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضع كقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قال رحمه الله مسألة يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف كما بيناه في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى عليكم أنفسكم الآية وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه انتهى ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لعله يتذكر أو يخشى قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم وقد قدمنا أيضا أن لعل تأتي في العربية للتعليل ومنه قوله فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثقي فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملاء متألقي فقوله لعلنا نكف أي لأجل أن نكف وقال بعض أهل العلم لعله يتذكر أو يخشى معناه على رجائكما وطمائكما فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جهة البشر وعز القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه وغيره قوله تعالى فأتياه فقولا انا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ألف الاثنين في قوله فأتياه راجعة إلى موسى وهارون والهاء راجعة إلى فرعون أي فأتيا فرعون فقولا له إنا رسولان إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أي خل عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا ولا تعذبهم والعذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل هو المذكور في سورة البقرة في قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي سورة إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم الآية وفي سورة الأعراف في قوله تعالى واذ ان من من فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم الايه وفي سوره الدخان في قوله ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين وفي سورة الشعراء في قوله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل الآية وما أمر الله به موسى وهارون في آية طه هذه من أنهما يقولان لفرعون إنهما رسولا ربه إليه وأنه يأمره بإرسال بني إسرائيل ولا يعذبه أشار إليه تعالى في غير هذا الموضع في قوله في سورة الشعراء فاتيا في فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال رحمه الله تنبيه فإن قيل ما وجه الإفراد في قوله إنا رسول رب العالمين في الشعراء مع أنهما رسولان كما جاء الرسول مثنن في طاهة فما وجه التثنية في طه والإفراد في الشعراء وكل واحد من اللفظين المثنى والمفرد يراد به موسى وهارون فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن لفظ الرسول أصله مصدر وصف به والمصدر إذا وصف به ذكر وأفرد كما قدمنا مرارا الإفراد في الشعراء نظرا إلى أن أصل الرسول مصدر والتثنية في طاها اعتدادا بالوصفية العارضة وإعراضا عن الأصل ولهذا يجمع الرسول اعتدادا بوصفيته العارضة ويفرد مرادا به الجمع نظرا إلى أن أصله مصدر ومثال جمعه قوله تعالى تلك الرسل الآية وأمثالها في القرآن ومثال إفراده مرادا به الجمع قول أبي ذؤي بن الهذلي ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر ومن إطلاق الرسول مرادا به المصدر على الاصل قوله لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي أي برسالة وقول الآخر ألا بلغ بني عصم رسولا بأني عن فتاحتكم غني يعني أبلغهم رسالة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة قد جئناك بآية يراد به جنس الآية الصادق بالعصا واليد وغيرهما لدلالة آيات أخرى على ذلك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والسلام على من اتبع الهدى يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى ويفهم من الآية أن من لم يتبع الهدى لا سلام عليه وهو كذلك ولذا كان في أول الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني ادعوك بدعايه الإسلام إلى آخر كتابه صلى الله عليه وسلم وبذكر هذا الكتاب مله رسولنا عليه الصلاة والسلام نأتي أيها المستمع الكريم على نهاية هذا اللقاء آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته